ஜ வீஸ் ஈரல் வஹ்ரஃபால கௌமிசூன ஊஸ்ன கோளு சால நலமும் அலிஹ கல இ لَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتمم يقات ربّه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين